بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا سارض أكثرهم فهم لا يسمعون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 إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه, فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين لهم أجر غير ممنون قل إنكم لا تشكرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنذار ذلك رب العالمين وجعل فيما رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِمِينَ ثُمَّ السَّوَّى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ هِيَ طَرْوًا فَقَالَ لَهَا وَهِيَ يا طوعا أو كرها قالتا أتينا قائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عدو فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشج منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشج منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وَأَنَّ ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحْفُو الْعَمَى عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَأَيُّ مَنَامٍ أَعْجَبَ يَتَّقُونَ وَمَنْ يَتَّقُونَ يَجْعَلُونَ دا إذا ما جاءواها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون فقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أطقن الله الذي خلق كل شيء، وهو خلقتم أول مرة، وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم، ولا بصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم أن الله ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحكم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوا لهم وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّضْنَا له فزينوا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُولَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَبَرٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ هم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء. جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، فقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس من الجن والإنس نجعلهم تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن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 في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا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 وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإنا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إِنْ كُنْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ إياه تَعْبُدُونَ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 يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أم من يأتي أَمَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن نُّجِيَّهُمْ وَإِنَّهُ لِكِتَابٍ عَزِيزٍ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 ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته فأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عماء قلان من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شيء منه مريد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 ثمرات من أكلها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا أذنك قالوا أذنك ما من نمش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 أمسه الشر فلا أوص قنوط ولئن أذقنه رحمة منا من بعد ضرا من بعد ضرا أمسه لا يقول إنها ذا لي وما أظن الساعة قائمة ولا إروجت إلى ربي وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَرِيمٍ وَإِذَا انْعَمْنَا عَلَى وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفر حتى يتبين لهم أنه الحق لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لطاء ربهم ألا إنه بكل شيء